هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه ببطن, ببطن مكة من بعد أن أضفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفوا وصدواكم عن المسجد الحرام والهدية معكوفة والهدية معكوفة أي يبلغ محله ولو رجال مؤمنون ونساء يعلمهم ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تقاوم فتصيبكم منهم معروت بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعد الذين كفروا منهم عذابا أليما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 وامنين امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمون فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا